بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم فانزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَعَدَكُمْ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَسَعَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مستقيما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 ولولا رجال مؤمنون ولساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم, فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلون عذبنا الذين كفروا منهم إجال الذيينَ كَبَروا فيِي قُومِهِمُ الحَمَةَ حمَةً جهِلَةِ فَزَل اللههُ سكيندَ فَأَزَل اللههُ سكينتَهُ على رَسُولهِ وَعَن المُؤْمنِينَ وَأَنزَمَهُم وَزَمَهُ كلَلِمَ تَ التَّقوى وَكَانوا أَحََّّ بِهَا وَهْلن وَوكانَ اللههُ بِكُل شيءَي لمَا فَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَا تَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لأظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ديما في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطاه فازره فاستغنى فاستوى فازره فاستغنى فاستوى على سطه يعجب الذرع يغيذ بهن الكفار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 لو يطيعكم في كثير مِنَ الأمْرِنَ عننتم وَلا الله حَبَ إلَكُم الإيمان وَِ اللهه حََّبَ إلَكُم إمان وَزََنَهُ في قُلوبِكم وَكَرهَ إلَكم وَكَر إلَكم الكُفْرَ والالْفسوقَ والْعصيان ألائِكَهُ فَضْن مِلَ اللهَِّ وَنِحْمَ واللهَّهُ عَم حَكِيم وَإقَهِ فَتَال مِنَ المُؤمِنِينَ قتَتَرُ فَصْنِش بَْنَهُما فَأصْلِش فَيْنَهُماَا فَإِن بَغَتِشْتَهُماَا على الأُخْرى فَقاتِلُ النَّتي تَبغِ فقاتُ النَّت تَبغ حَاتَ فيِي أَ إلَ فَإِن فاءت فَأصْنِش بَينَهُماَا بِالعَدلِ وَقُصقُ إِ الله يُشبق المُقُصطين إِ مَمُؤْمِنونَ إخْوَة فَأصْلش بَيْنَأَخَويكُم وَاتَّقُ الله وَاتَّقُ الله لا عَكُم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 ان الله عليم خبير قالت الاعراب امننا قلنا بتؤمن ولكن قولوا اسلمنا ولكن قولوا اسلمنا ولم ما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيع الله ورسوله لا يرضكم من اعمالكم شيئا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 إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم آف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم 119. فقال الكافرون هذا شيء عجيب 110. أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد 111. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعنتنا كتاب حفير 112. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزيناها وما لها من خروج والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد مليب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا, فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد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 ما يلفظ من قون إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ولفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غسلة من هذا فكشفنا, فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقي في جهنم كل كفار عنيد 117. منع للخير معتد مريب 118. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد 119. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبثل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل انت لأت وتقول هل من مزيد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 فيها ولدينا مزيد وكم هلكنا قبلهم ينقر من منهم اشد منهم بطشا فنقضوا فنقضوا في البلاد هل من محيص ان في ذلك لذكر لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبش بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبش وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادمين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 نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم فالذاريات ذروى فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبط إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين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 119. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون 111. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين 112. لنرسل عليهم حجارة من طين 113. مسومة عند ربك للمسرفين